অনুসরণ করি বেশ যেভাবে বাংলা মানবতার সমাবেশ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 ف ذَرهُم يَأكُرُوا وَويتَمَ التَعويُهِهِم الأمَنُ فَسَفَ يععلموهون وَماَا أَهلَكنَا منِن طرَريَةٍ إِلاا وَلَهَا كِتاب معلُم مَا تَسِْفُ مِن أَُّة أَجَهَا وَماَا يَسْستَأخرِرون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 سول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحون الله. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا عليهم ولا الضالين آمين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين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 إنه حكيم علي الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا As-salamu alaykum.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 وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا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 मान विशेष पथ जापर्के महान आल्ला पवित्र कुरने उल्लेख कर रे आठटाय पुन सम्प्रचार सकाले मानवतारुणास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 महानल्लाहम्मद सल अलह वास्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पानी परवर्ती अनुष्ठान पीछे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 كمن المغريين الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما ارويتني لازينا لهم في الارض ولا اغوينهم إلا الا عبادك منهم المخلصين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 مع الله هناك من حدا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 الله হনিমান হামিদা প্রপনা ان انت عليهم غير بالحق واننا لصادقون فاسر باهلك بقطعين من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان ندبرها هؤلاء مقطوعين مصبحين وجاء مدينتي يستبشرون قال ان هؤلاء ضيوف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تحزنوا قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يمهون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 فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بلوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون সময়াল্লা হুনিমন হামিদা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 फिल्टार कर पानी विशुद्ध डायलिस कर रक्त विशुद्ध है ताप दी सोना विशुद्ध है कष्टार्जित टा किला पवित्र कुरने अने সমর্থন করুন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আল্রায়ন ব্যাংকোট আটচল্লিশ কোড বিয়ান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 টাকা করুন আমাদের টেলিফোনকু আমি